إ ن الحمد لله ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ع و ن بالله م ن شرور أ ن ف س ن ا و م ن س ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ل ح ن نحن ن ح ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا ن ل ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن د ح ن نحن نحن نحن ن ل ن ن ل ن ه ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر الامور م ح د ت ا ت ه ا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات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 إحذاره الصلاة عليه و ا ل س ل ا م ب ظ ه و ر ان ل ف ت خامسا ا ل و ا ج ب ع ن د ظ ه و ر ا ل ف ت ن س ا د س ا معنى ا ل ق و ا ع د و ا ا ل ع ت س ا ب ع ا ا ا ل ف و ئ د ا ل م س ت ف ا د ة من ا ل س ي ر ع ن د ح ه و ل الفتن على ق و ا ع د أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ح د ي ث م ر ة م ع ن ا تكلمنا عن هذه المباحث ونكون بذلك انتهينا من المحور ا ل أ و ل فانطلقنا أ و ثم استانفنا الحديث عن المحور الثاني وهي القواعد و ا ل ع ض ا هذا المحور الثاني نتكلم فيه عن هذه القواعد والعضاث التي يبغي أن نشير عليها إذا حلت الفتن المضلة ث فيه هذه نتكلم حلت حلت ل وإذا و نشير ر عن أن يبغي ع ا ت و أ و ل ق ا ع د ة أ ن كل ما أ ص ا ب ن ا من فتن ومصائب وبلايا ه و بما كسبت أ ي د ي ن ا وقد ب د أ ن ا الكلام عن هذه ا ل ق ا ع د ة وذكرنا ج م ل ة من ا ل أ د ل ة على ذلك و ج م ل ة من أ ق و ا ل أ ه ل العلم في خصوص ذلك ولازلنا مع هذه القاعده ة م ا ثم ننتقل إ ل ى الحديث عن ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة إ ن شاء الله تبارك وتعالى إ ذ ن مر معنا أ ن ه من القواعد والعظات التي ينبغي أ ن تكون م ص ب أ ع ي ن ن ا ولا تغيب عنا خ ا ص ة في زمن المحن والاحن وزمن الفتن ا ل م ض ل ة وزمن الشبهات تلكم ا ل ق ا ع د ة وهذه ا ل ق ا ع د ة لها مفهوم عام بيناه وهذا المفهوم يلزم منه أ م و ر فحديثنا عن لوازم هذا المفهوم المفهوم العام لهذه ا ل ق ا ع د ة أ ن كل شيء أ ص ا ب ن ا من الفتن من البلايا من المصائب فهو بما كسبت ايدينا هذا هو المفهوم ل هذا ه ل ق المفهوم ع معنا د ة كما مر بصت ذ ك هذا ا ل له ل و ا ن قلت على وبناء هذا ا ل م ف ه المهم و م كان أ ف ر ا د ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ن ص و ر ة ا ل أ و ل ى يرجعون كل مصائبهم وهمومهم و أ م ر ا ض ه م ا ل ف ر د ي ة و ا ل ج م ا ع ي ة إ ل ى ما كسبت أ ي د ي ه م حتى إ ذ ا شاكت أ ح د ه م ش و ك ة أ و أ ص ا ب ت ه فعله أ ر ج ع ذلك إ ل ى ذنب فعله أ و اثم اقترف عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يصيب رجلا خد شعود ولا ع ط ر ة قدم ولا اختلاج عرق إ ل ا بذنب وما يعفو الله أ ك ث ر والحديث رواه ابن جرير وعزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حنين و ل و شواهد كثيره انظرها في صحيح ج ا م ع قال ابن كثير رحمه الله عند قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم ف ت ن ة أ و يصيبهم عذاب أ ل ي م قال الحافظ ا ل ك ت ي ل قوله تعالى فليحذر اي ل ذ ن يخالفون عن أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته أ و نصيبهم عذاب أليم إن لم ي ي إن ر و اليم ع ى ذلك أو ن ص ب ه عذاب أليم قال ابن كثير أ ي في الدنيا بتقتيل أ و حد أ و حبس أ و نحو ذلك قال رحمه الله قوله فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم فتنه أ ي عن أ م ر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و وهو سبيله و م ن ه ا د ه وطريقته وسنته وشريعته او يصيبهم عذاب اليم أ ي في الدنيا بتقتيل أ و حج أ و حج أ و نحو ذلك ومن روائع لفتاه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في التفسير عند قول الله جل جلاله قل هو القادر على أ ن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو أرجلكم من تحت أرجلكم. قال عبد الله بن عباس و أ خ ر ج عنه ذلك ابن جرير من طريقين عنه رضي الله عنه قال أ م ا العذاب من فوقكم ف أ ئ م ة السوء و أ م ا العذاب من تحت أ ر ج ل ك م فخدم السوء هذا هو معنى قوله تعالى كما ا س ر عن عبد الله بن عباس هذا ه معنى قوله تعالى قل هو القادر على أ ن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أ و من تحت أ ر ج ل ك م وقال ابن خير وكان من أ ص ح ا ب علي رضي الله عنه قال جزاء ا ل م ع ص ي ة الوهن في العباد والضيق في ا ل م ع ي ش ة و ا ل ت ع س ر في ا ل ل ذ ة قيل وما ا ل ت ع س ر في ا ل ل ذ ة قال لا يصادف ل ذ ة حلال إ ل ا جاءه من ينغصه إ ي ا ه وذكر ابن الجوزي رحمه الله أ ن رجلا نظر إ ل ى غلام النصراني كان حسن الوجه فقال له ا ل إ م ا م أ ح م د إ ي ش وقوفك هنا و إ ي ش لغه صحيحه و قال ا ب ن ا ل ق ي م في ا ل بدائل ب د ا ئ ل س و ا ة إ ي ش وقوفك هنا قال يا عم ترى هذه ا ل ص و ر ة ت ع ذ ب ف ي النق ا فضرب ب ي د ه بين ت ا ت ف ه و قال ل ت ج د ن ه ا ب ه ا و لو بعدك حين كيف نظر قال لتجدن غبها ولو بعد حين فقلت فوجدت غبها بعد أ ر ب ع ي ن س ن ة أ ن س ي ت ا ل ق ر آ ن اذا ل كل هذا يدل على هذه القاعده وذاك المفهوم أ ن كل ما يصيبنا فبسبب الذنوب والمعاصي ومما يلفت النظر حقا ويستدعي ا ل ت أ م ل و ا ل د ر ا س ة ما للذنوب من اثر عميق في النفوس والمجتمع و ا ل ا م ة إ ذ أ ن لها أ ث ر ا خ ف ي ة و ث م ا ن ا ق ع ة تفسد ا ل أ خ و ة والناس لا يشعرون وتفرق الذنوب ص د ق ا ل والناس لا يعلمون ومن غريب اثر المعاصي ا ل خ ط ي ر ة وصيران وسيران سمها الخفي وخبز كيدها القوي ما أ ش ا ر إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين جديرين بالتامل م ل ل و الحديث الأول ا حديث صحيح ي عن ابن عباس ا و حسن عن صحيح وفي الباب عن ابن عمر وأبي الباب أنه قال يعني في في في رواية الزيادة المنذري والألباني في صحيح عليه رحمة وصححها ذات جان الله وسلم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نزل الحجر ا ل أ س و د من ا ل ج ن ة وهو أ ش د بياضا من اللبن فسودته خطايا ب ن ي آذة ق ا ل عليه الصلاة والسلام نزل الحجر الأسود من ا ل ج ن ة وهو أ ش د ضياره من اللبن فسودته خطايا بني آ د م هذا الحديث الثاني يدل على أ ث ر الذنوب والمعاصي إ ذ ا كانت ا ل ح ج ا ر ة ت غ ي ر فكيف بالقلوب وكيف ب إ ح و ا ل ا ل ن ي عليه قال الله ما توادتنان صلى وسلم ف ي الله الله فيفرق بينهما إ ل ا بذنب يحدثه ش د ه أ ه م ا إلا بذنب ي ش أ ح د ه م ا والحديث خ ر ج ه البخاري في ا ل أ د ب المفرد والحديث الصحيح وفي هذا الطلب ذهب ا ل إ س ل ا م أ ب ع د مما ذ ك ر ن هذه بامور ع ي ن ي ة الاسلام ذهب أ ب ع د من ذلك ذهب إ ل ى إ ن ا ط ه بعض الحوادث ا ل ك و ن ي ة بما كسبت أ ي د ي الناس و أ ن الله إ ن م ا يرسلها تخويفا لعباده وتحذيرا كما قال الله جل وعلا وما نرسل بالايات إ ل ا تخويفا ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضطرب اذا حدث الكسوف ويخاف إ ذ ا هبت الرياح ويفزع إ ل ى ا ل ص ل ا ة والدعاء ويامر بهما وبالصدقه و س ي ا ت الحديث عن هذا يعني من, الأمور التي ينبغي من القواعد ا ل ع ظ ي م ة والعظات م ن التي ع ظ ي م ة ا ل ينبغي أ ن تفعل في زمن ا ن الفراء إ ل ى الله وكثره التعبد السيطة الحديث عن هذا عن الأرض ويقول صلى الله عليه وسلم إ ن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أ ح د ولا ل ح ي ا ت ه ولكنهما ن آ ي ت لا الله يخوف ه ب من ا ع ايات د و ا ل ح ث في ل الله يخوف الله بهما عبادة, به عباده واقتدى أصحابه رضوان الله عليهم بهذا من عليهم في أسعوب ان الله يستعتبكم فاعتبوه اي يطلب ان ترضوه فافعلوا ما يرضيه وتجنبوا ما ي س ق ط ه وزلزله المدينه على عهد امر رضي الله عنه وارضاه فقال أ ح د ث ت م ل إ ن عادت لافعلن ز ج ل و أ ف ع ل ه واعلم أ ن ه ليس في هذا إ ن ك ا ر للسنن ا ل ك و ن ي ة كما يحلو لبعض المنافقين ولا ي ح د ل ل أ س ب ا ب ا ل م ا د ي ة ا ل ع ل م ي ة ذلك ب أ ن الله هو الذي خلق هذه ا ل أ س ب ا ب ورتب عليها ت ع ا ل ى كالخسوف والمطر والرياح وذلك لتخويفنا وابتلائنا و ا ل إ ن ع ا م علينا فتنبه لهذا ولا يخلطن الشيطان عليك ا ل أ م ر ليقذف في ا ل ل فكل ق ب شيئا من ع ن د ا ل ل وكل ه م ن أمر ان ل ل فالله هو القائد الشمس والقمر وهو القائد ه هو وهو بأسباب وما ر س ل ب الدين آ ي ا إلا ا ت تخف وألم ل أن لا يمنع من م ع ر ف ة بعض السنن الكونيه كالخسوف وغيره قبل ح د و د ه ا إ ن كان ذلك عن طريق العلم الصحيح لا عن طريق التكهن وادعاء ل م ع ر ف ة الله و أ و ج ز ابن القيم رحمه الله هذا المفهوم أ ن ما يصيبنا فهو بسببنا أ و ج ز ه و أ ج م ل ه رحمه الله كما في كتابه المدارج قال ابن القيم رحمه الله فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فسببه الذنوب و م خ ا ل ف ة أ و ا م ر الرب فليس في العالم ش ر قط إ ل ا والذنوب م و ج ب ل ذ ل ك الظنوب ذ ل ك ولقد أ ص ب ح هذا المفهوم الحق الذي يجب أ ن نربي عليه ا ل أ ج ي ا ل مفهوم ما أ ص ا ب ن ا بما كسبت أ ي د ي ن ا وما أ ن ع م الله علينا فبفضله ورحمته صار هذا المفهوم عند كثير من الدعاه والخطباء والوعاظ نسيا ا ا ل ن ن س منسيا بل راحوا ينكرون على من يؤكد هذا المفهوم بدعاوى باطله و أ ع ض ا ء بارده لا وزن لها في الكتاب و ا ل س ن ة و ك أ ن هؤلاء الناس لا يفقهون كتاب الله عز وجل بل لا يقرؤونه ولقد عاب الله عز وجل على من لم يدرك هذا المفهوم ووصفهم بالبلاده وسوء الفهم فقال الله عز و جل و إ ن تصبهم ح س ن ة ي ق و ل هذه من عند الله و إ ن تصبهم س ي ئ ة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أ ص ا ب ت من ح س ن ة فمن الله و ما أ ص ا ب ت من س ي ئ ة فمن نفسك و مرض ا ل س ي ئ ة في ا ل آ ي ه ذ ك ي ة في سياق النفي ت ف ي د ش العموم أ ي أ ي س ي ئ ة ص غ ي ر ة كانت أ و ك ب ي ر ة فهي بما كسبت يد العبد سببا والحسنه من الله فضلا والجميع من الله قدرا فمن لم يفهم هذا فهو في شك وريب و ق ل ة فهم وعلم و ك ث ر ة جهل وظلم كما قال ابن كثير في تفسيره و إ ذ ا خالفنا هذا المفهوم الرباني نقع في م ف ا ل ن كنت رغم النصوص الواضحات و ا ل ح و ا د ف البينات في تحميل أ ن ف س ن ا ما يصيبنا فلا يزال كثير من الناس يكون ت ب ع ة ما يصيب المسلمين على اعدائهم و ل ن ق ط ة غايه ا ل أ ه م ي ة ولا يعني ذلك أ ن ن ا نبرئهم لكن ا ل أ ص ل منا فلا يزال كثير من الناس يلقون تبعه ما يصيب المسلمين على أ ع د ا ئ ه م وفضلا عن أ ن هذا مخالف للمنهج الرباني والهدي النبوي ف إ ن فيه م ف ا ت د ع ظ ي م ة ومضره لها اسمع لي هذه المفاتن أ و ل هذه المفاتن م خ ا ل ف ة الكتاب والسنه في تحليل الوقائع الكتاب و ا ل س ن ة في تحليل و ق ا ئ ع يرجع ذلك إ ل ى ماذا إ ل ى أ ن ف س الناس إ ل ى ما اكتسبت ايدي الناس وكسبت ايدي الناس فالله سبحانه أ ل ق ى تابعه احد وحنين على المسلمين أ ن ف س ه م لا على الكفار الذين فعلوا ما فعلوا فعل فعلوا ولنبرئ قلت لكن الأصل واحدا كما منه قال الله تبارك وتعالى أ و ل م ا أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة قد أ ص ب ت م مثليها قلتم أ ن هذا قل هو من عند أ ن ف س ك م بل إ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع في القنوت بلع ا ل ف ا ف أ ن ز ل الله قوله ليس لكم ن ا ل أ م ر شيء و ا ل م ت أ م ل لهذه ا ل آ ي ة لا يجد نهيا صريحا و إ ن م ا يجد أ د ب ا رفيعا ومنهجا قويما في م ع ا ل ج ة ق ض ي ة النصر و ا ل ه ز ي م ة ف إ ن ا ل آ ي ة نزلت في ص ي ا ق احد قوله تعالى ليس لك من ا ل أ م ر شيء نزلت في ص ي ا ق ل ك ل ا م عن غزوه احد وما حصل في احد ف ت أ ث ر المسلمون لما حصل ت أ ث ر ا ب ر ي غ ا وراح النبي صلى الله عليه وسلم يلعن بعض الكافرين ويقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وحتى لا يعتقد وحتى ل المسلمون يعتقد ا أ ن السبب ا ل أ و ل والرئيس ل ل ه ز ي م ة هو هؤلاء الملعونون وليست م خ ا ل ف ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ز ل الله تعالى ليس لك من ا ل أ م ر شيء ع ق الأهل ا ي أ ن ذلك بسبب ا ل أ ع د ا ء نعم يفعلون ويفعلون لكن أ ص ل ذلك ف ع ل و بسبب ذ ن و ب ن ثم ذكر الله بعد ذلك ا ل أ س ب ا ب ا ل ك ا م ن ة وراء ا ل ه ز ي م ة فقال سبحانه حتى بعد ذلك قال حتى إ ذ ا فشلتم وتنازعتم في ا ل أ م ر و ع ص ي ت م هذا هو السبب فهذه هي ا ل أ س ب ا ب ا ل ح ق ي ق ي ة وراء هزيمتكم فلا ينفعكم لعن فلان لجلب نصر ولاستبعاد ا ا ل ه د ا ي ة عن فلان ل ذ ف ع هزيمه ة ولو ت ب لي الكلام هذا ولو كان النصر ب ك ث ر ة الكلام عن الكفار ولعنهم لكان المسلمون المعاصرون أ ك ث ر الناس ق و ة و أ ك ث ر ه م ن ص ر لكن أ ي ن هم من ذلك هذا ف س ا د ا ل أ و ل بسبب يعني البعد عن هذا ا ل م س ل من ا ل م س ا ف الجدايه ا ل أ م ر الثاني أ ن ن ا ع ن د م ا يعني نلقي ا ل ت ب ع على ا ل أ ع د ا ء م ع م ا ي ن ا م و ا ع ن د م ا نلقي ا ل ت ب ع ع ل ي ه م فيه تعظيم للكفار في نفوس المسلمين ولذلك أهل العلم يقولون وسيفي تكلم نفس هذه المسافه يقولون, يقولون ما ينبغي أ ن نحدد ث ب أ ح ا ي في زمن يحصل ويحصل ث الفتن الهزائم كذا ما زمن ن باحاديث ل غ مرة مرة نعم من يقع وسيقع وسيقع كذا كذا كذا و ث ا ل ع ن نتكلم عنه الآن ي لا الكلام لا المقصود عما وإن و د ح سيقع ك ذ ا سنتكدر هذه ا ل أ م و ر لا نبالغ ف ي الحديث ع ن ه الهزائم ا في زمن、الهزائل. بل في زمن الهزائم نغلب الحديث عن ماذا عن البشريات التي تبشر المسلمين ل أ ن الحديث والغلو في ذكر هذه ا ل أ ح ا د ي ث ح د هذا يوقع الضعف والخور في نفوس المسلمين وخرج العلماء هذا المعنى عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتن عن بيع السلاح في الفتن فهذا من ذ ا عندما نلقي ا ل ت ب ع من فعل هؤلاء ايش يحصل تعظيم للكفار في نفوسهم وانهم و ر أ ى كل م ص ي ب ة تحل بالمؤمنين و ل م ص ي ب ة حتى قال بعضهم العدو يفعل ما يشاء ونحن لا نقدر أن نفعل ش يجد ئ بمصائرنا ا أعداء الإسلام يلعبون بمقدراتنا هذا يلعبون كلام ويتحكمون ي و ر إنها والله لكلمة كبيرة تهتز من والله تهتز هولها السماوات والأرض لا لكلمة كبيرة ي ج العاقل تعليقا عليها أ ف ض ل من قول الله تعالى كبرت ك ل م ة تخرج من أ ف و ا ه ه م إ ن يقولون إ ل ا كذبا ف إ ن الذي يتحكم بمصيرنا هو الله جل وعلا ولو اتقينا ربنا جل وعلا ل ت س ح لنا الطريق في البحار هذا معتقد المؤمن وثقته في الله تبارك ف إ ن الذي يتحكم بمصيرنا هو الله وحده لا شريك له, له الملك وله ا ل أ م ر وله الحكم و إ ل ي ه ترجع ا ل أ م و ر لا إ ل ى غيره فنعوذ بالله ممن ركب منابر المسلمين او اركب وهو لا يجيد سوى تفخيم العبارات وتمطيط الكلمات وانا لله وانا اليه راجعون ثالث المفاتد التي تنتج عما ذكرنا الوهم واليأس والقنوط المسلمين فضلا عما هم عليه من وهن وبأس وبعث في الايمان قلوب عليه الطين بلى من هم من تنتج وهن في في تزيد دب وبعث وبأس رابعا إ ض ع ا ف ا ل إ ي م ا ن بالله تعالى و ا ل ث ق ة به والتوكل عليه وانه أ ن ه ل على كل ق ا د ر شيء و أ القاهر فوق كل شيء هذه فيه المعاني في الكلوم عندما تلقي التابع على الأعداء خامسا عندما تلقي التابع على الأعداء فيه تزجيل النفس انت شيء؟ في تزجيل النفس بمعنى أننا تلقي على تلقي على تزجيل تزجيل بمعنى تضعف في في ما معنى هذا أ ن ن ا قد استكملنا شروط النصر واستحققنا التلكيه ان قال تنصروا الله ينصركم الله تبارك وتعالى وعدنا بالنصر إ ذ ا نصرنا ما معنى ن ص ر ة الله تبارك وتعالى بالامتثال ل أ و ا م ر ه و ج ن ا بنواهيه فعندما تلقي التبعه وتخرج نفسك أ ن ت انك قد أ ت ي ت بالشروط لكن مع ذلك تخلف وعظ الله هذا كلام خطير فيه ت ز ك ي ة للنفس بمعنى أ ن ن ا قد استكملنا شروط النص واستحقنا التمكين ولكنا ن غلبنا ب ق و ة الكفار و ش د ة باسهم لا بسبب ضعفنا س اهمال د س إ تربيه ة أنفسنا ذ انفسنا يتبعنا إلى أنهم من أنفسنا ولا نربي إلى أ ولا ومراجعه حساباتنا ل أ ن ن ا اعتقدنا خ ط أ أ ن المصائب ليست بسببنا بل هي بسبب الكفار الذين عجزنا عن مقاومتهم و إ ذ ا فلا نلتفت إ ل ى أ ن ف س ن ا ولا نصغ أ ع م ا ل ن ا ولا ننسو التغراتنا يزداد قربنا من الله الذي بيده النصر والتمكين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن ن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إ ن ك على كل شيء قدير هذا ي ق م ر بيدك فرجع إ ل ي ه سابعا سوء الظن بالله ا ل عيني القدير أ ن ا يدل كما مررنا انك قد أ ت ي ت بالشروط ومع ذلك لم ينصرك الله النصر متخلف、لأ. له اشتمالك اما أ ن النصر قد تخلف ل أ ن الله أ خ ل ف وعده أ و أ ن ا ل أ ع د ا ء أ ق و ى من الله أ و هو بسببه ايش بالك ا هناك ل ه احتمال رابح هل الله أ خ ل ف وعده هل, هل منه وعده الأعداء ذل إلا ل هاشا أقوى ما حاجه إذن س ا ب ع ا س أ ب ن بالله العلي القدير و أ ن ه لم يوفي, يوفي بوعده في نصر المؤمنين هذا يعني مما يترتب عن البعد عن هذا المفهوم وعن العمل به وهذا هو سوء الظن الذي وقع فيه ضعاف ا ل إ ي م ا ن في غزوه ا ل ظ ن وقع يظنون بالله غير الحق ظن ا ل ج ا ه ل ي ة يقولون هل لنا من ا ل أ م ر من شيء قل إ ن ا ل أ م ر كله لله ولم يكن سوء الظن هذا بمقالهم فمن أ س ا ء الظن بالله فقد كفر ولكنه كان بلسان حالهم ولزم ا أ ف ع ا ل ه م واقوالهم إ ذ قالوا هل لنا من ا ل أ م ر من شيء فرد الله عليهم بقوله قل إ ن ا ل أ م ر كله لله ف أ م ر النصر بيده جل وعلا و أ م ر ا ل ه ز ي م ة بيده و أ م ر القتل بيده و أ م ر المؤمنين بيده و أ م ر الكفار بيده و أ م ر الكون كله بيده جل وعلا فلا تظنوا بالله ظن السوء و أ ن ه أ خ ل ف وعده ولم ينصر رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولكنكم أ ن ت م الذين أ خ ل ف ت م وعده ونقدتم ميثاقه بدليل نصرته لكم أ و ل ا ل م ع ر ك ة هذه المفاهيم ي ن بغلنا ت ف ز ن التي ي الحديث ن ب ف ي ان في نتاملها وفي تشتغل أكثر أي من و في زمن الفتن ولقد صدقكم الله وعده اذ ت خ ش و ن ه م ب إ ن ه ا تحسونهم ب إ ذ ن ه حتى إ ذ ا ت ش ل ت م وتنازعتم في ا ل أ م ر وعصيتم من بعد ما أ ر ا ك م ما تحبون وقال الله ل أ م ث ا ل هؤلاء الذين يظنون أ ن الكفار يغلبون و أ ن الله لا ينصر رسوله من كان يظن أ ن لن ينصره الله فليمدده بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ أ ي من كان يظن أ ن لن ينصر الله دينه ولن يؤيد رسوله فليشتق نفسه حقذا وغيظا ثم لينظر هل فعل هذا يشفي ما في نفسه من الحقظ والغيظ ولهذا ف إ ن إ ل ق ا ء تبعه كل ما يحصل بالمسلمين عن الكفر إ ن م ا هو من سوء الظن بالله عز وجل قال ابن القيم رحمه الله رحمه فليعتني ي زاد ا م ع ا قال د ل ف اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضوع يتكلم في هذا أن ما ما كسبت أي ذي فليعتني اللذيب كسبت الكلم لك قال ما ما هذا سببها أصابنا أن الناصح لنفسه بهذا الموضوع وليتب إ ل ى الله تعالى وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء وليظن السوء بنفسه الذي هي م أ و ى كل سوء ومنبع كل ش ر ا ل م ر ك ب ة على الجهل والظلم فهي أ و ل ى بظن السوء من أ ح س ن الحاكمين وافعاله كذلك, وأفعاله كذلك كلها ح ك م ة و م ص و ح ة ورحمه وعدل ى ث ان م ا إن هذا يدل على أ ن الذين ينهجون هذا المنهج تبع على الغد هم في أ ن ف س ه م ضعيف و ا ل إ ي م ا ن بالله ضعيف و التوكل عليه سبحانه ضعيف و العلم الصحيح علم الكتاب و ا ل س ن ة فقدوا المنهج القويم منهج ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ن ص و ر ة ذلك ل أ ن ه م لم يعرفوا أ ص و ل ا أ ص ي ب ة في ا ل إ س ل ا م بل هي مسلمات ش ر ع ي ة وبدهيات ع ق ل ي ة لكل من تفقه ا بالكتاب والسنه ة تبعة ثم إن تحميل المسلمين ما إن ي ي ص م مما يفعلونه بالمسلمين فهذا أمر وذاك أمر ومنهج لا الأعداء يفعلونه لا إلا الذين تربوا على الكتاب والسنة السنة الصالح أبدا فهذا وذاك تربوا يعني يدركه تبرئة آخر وان الله لما علق اسباب هزيمة احد وحن بالمسلمين لا يعني هذا انه سبحانه برا الكفار مما فعلوه بالمسلمين فتدبر هذا حتى لا يموه عليك به هذا في بعض مضار مخالفه مفهوم ما يصيبنا إ ل ا بما كسبت ايماننا بهذا المفهوم و أ م ا ثمرات ا ل إ ي م ا ن والعمل به فهي ك ث ي ر ة وذات نتائج طيبه وثمار يا نعم. الأولى الثمار إذا عملنا وأخذنا وعتقدنا بهذا المفهول أولها العمل بمقصد الكتاب أول هذه بمقتضى الرحمة والسنة لتكون يانعه ك و ن ل ل الله والرسول لعلكم ف ا وأطيعوا ح ح ر م ت وإن ت ط ي و تهزدوا تكون والهداية والفلاح الرحمة بالتمسك بمفاهيم ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة فعلق سبحانه ا ل ر ح م ة و ا ل ه د ا ي ب ا ل ط ا ع ة و ا ل ط ا ع ة لا تكون إ ل ا بالفقه والفقه لا يكون إ ل ا بالعلم والعلم الصحيح لا يكون إ ل ا بالكتاب و ا ل س ن ة على طريق سلف هذه الامه أ م ة ث ن اعتقدنا ي ا إذا بهذا ل ف و المفهوم وأخذنا به وعملنا الشعور م مما في يعني ينتج هذا به به ذلك الشعور بالتقصير عن الامر ذ ي يدبعك إلى ل إلى ل ر ج و ع نفسك ا أ الذي يدفعنا إ ل ى الجد والاجتهاد في ط ا ع ة الله تبارك وتعالى واتباع رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى يحبنا سبحانه وتعالى ف إ ذ ا أ ح ب ن ا كتب لنا النصر وحقق لنا التمكين ففي الحديث القدسي ما تقرب إ ل ي عبدي بشيء أ ح ب إ ل ي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى أ ح ب ه ف إ ذ ا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصره ومقتضى هذا ولازمه وكنت دماءه الذي يخطط به باللازم كما يقول العلماء لان معنى الحديث كما ذكر ابن رجب وغيره من اهل العلم ان اي تصرف للعبد بأمر, بامر الله يدفعه الله تبارك وتعالى للخير لا يسمع الا ما ي ر ض الله لا ي ر ى إلا م ا ي ر الا ل ل ه يمشي إلا فيما يضله وهذا هو معنى الحديث ومقتضى هذا وهذا ولازمه وكنت دماغه الذي يخطط به هذا ا ل أ م ر ويده التي يرمي بها نحور الكفار وما رميت إ ذ ا رميت ولكن الله رمى فوالله لا يغلب قوم الله يحبهم ووالله لا يهزم قوم الله حافظ لسمعهم وبصرهم إ ل ى غير الله ق ا ل تعالى وعد آمنوا وعملوا الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ل ل ي منكم ت س خ فهل ن م في ا أ ر يشطرت ض فلم الواجبات ل على نفسه النصر للذين ه نفسه ن آ م فحسب بل أتبعها بالذين عملوا الصالحات فهل الواجبات التي اوجبها الله علينا والسنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ل أ خ و ة في الله إ ل ى غير ذلك من أ ن و ا ع الطاعات والقربات من ا ل ص ا ل ح ة هي كذلك من ا ل ل ص ا ح ة وهل ا ل ح ز ب ي ة وبغض المسلمين وهجر السنن من ا ل ص ا ل ح ة ليس كذلك وهل فحص الصالحات من عوامل ا ل ن ص ر أ م من أ س ب ا ب ا ل ه ز ي م ة أ س ئ ل ة ينبغي أ ن يجيب عليها المسلم بعد تقرير ما قررنا أن ما أصابنا أ ما بما كسبت ي ي د نصارع إ ل ى أ ن ف س ن ا فنفتش فيها عن الثغرات فنسبها وعن التصدع فنقيمه ا ل أ م ر الذي يقوي ا ل ج م ا ع ة ويشد عرضها مما يجعلها أ ش د ق و ة و أ ش د تماسكا في وجه أ ع د ا ئ ه ا أ ع د ا ء الله عز وجل وهي عوامل ع ظ ي م ة من عوامل النصر والتمكين قال تعالى ولو أ ن ه م فعلوا ما يعاظون به لكان خيرا لهم فهو خير لهم في تعجيل النصر وخير لهم في دنياهم وخير لهم في أ خ ر ى قال ابن ا ل ق ي ب رحمه الله في معرض ذكره الدروس ا ل م س ت ف ا د ة من غزوه احب في زاد المعاد قال هذا الكلام قال فمنها من هذه الفوائد ا ل تعريفهم ي تستفاد تحيط فمنها من غزوة فمنها سوء ع ا ق ب ة ا ل م ع ص ي ة والفشل والتنازع وان الذي اصابهم انما هو بشؤم ذلك كما قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إ اتكسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الارض فلما ذاقوا عاقبه معصيتهم للرسول وتنازعهم فشلهم كانوا بعد ذلك اشد حذرا ويقظه وتحرزا من أ س ب ا ب الخذلان ذا ا ك ل من ه رحمه الله رابعا م ثمرات ا ل إ ي م ا ن بذلك المفهوم إ ض ع ا ف م ك ا ن ة ا ل أ ع د ا ء في نفوس المسلمين هذا من أعظم الأمور نحرص عليها ما إكثار هذا قلت يفعلون يفعلون يفعلون نعلم نعلم ذلك لكن ذلك قلوب كمقدم أعظم من نحرس ينبغى ينبغى يحبط أن أن نكشر ضعف المسلمين وهذا الضعف ليس في صالح ا ل إ س ل ا م و من ا أ د ب ي ر اضعف ا م ك ا ن ة الاداء إ ذ ا ما نؤمن بذلك ا ل ن ض ع م ك ا ن ة ا ل أ د ا ء في نفوس المسلم ا ل أ م ر الذي يدفعنا إ ل ى استصغارهم والشموخ عليهم ل أ ن ه م إ ن م ا سلطوا علينا بذنوبنا لا بقوتهم اما انهم سلطوا بذنوبنا وبقوتهم لكم بذنوبنا ل أ ن ه م إ ن م ا ص ل ط و ا علينا بذنوبنا لا بقوتهم بمعاصينا لا بعدتهم ولا بعدتهم ا ل أ م ر الذي يقوي الروح ا ل م ع ن و ي ة للمسلمين ويشد عزائم المؤمنين فلا يجعل الله ل ع د ا ئ ه م رهبه في نفوسهم ولا خوفا في قلوهم قال تعالى عقب بدر إ ذ يريكهم الله في منامك ق ل ي ن ولو أ ر ا ك ه م كثيرا لفشلتم في منهج القرآن ما أظهر الله له إيش ا ل ك ض ع ف لكي لا يقوي يعني ق و ة ا ل أ ع د ا ء في قلوبهم إ ذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أ ر ا ك ه م كثيرا إ ي ش ح ص ل لفشلت م هذا هو منهج الربان فرفع, فرفع الروح ا ل م ع ن و ي ة للمسلمين أو عفوا فرفع الروح المعنوية للمسلمين عامل فرفع وان ح ل م ع و يعامل ة للمسلمين من عوامل النصر وانظر إ ل ى س ي ر ة السلف في معالجتهم لمثل هذه ا ل أ م و ر على لسان ا ل إ م ا م السلفي بن القيم رحمه الله قال في نونيته ويتكلم عن الاعداء اسمع م ا ذ ك ر ا ل ا تخشى كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أ ت خ ا ف من ز ب ا ن هذا ا ل ي يعلم هذا م ه الكلام هو الذي يعلي الهمم لا تخشى ك ف ر ت ه م فهم ه م ز ا ل و ر ا ء و د ب ا ب ه أ ت خ ا ب من ذبان فاستعظام ا ل أ ع د ا ء والحديث عن قوتهم أ م ا م جماهير المسلمين يضعف النفوس ويقوي العدو معنويا واستضعافه يضعف نفوس ا ل أ ع د ا ء ويقوي العزائم في نفوس المسلمين التي جعلها الله معه سبب, سبب نصب أخذ أسباب ا لا ق و و ة ل ل لا ح يعني هذا أ ن ن الا نأخذ بماذا ب ا أ س ب ب ناخذ ه ذ كل ذكرنا لا لا ما أننا يعني ن أ ب ا ل أ س ب ا ب وقد ل ا أننا يعني نبرئهم فانتبث و أ ش ر ن ا إ ل ى هذا سلفا خ تعظيم الله في النفوس انت في ذلك المفهوم إذا آمننا به. تعظيم الله في النفوس قلوبنا تعظيم تتعلق مرأ نشر في في ذلك بالله به بيده فتتعلق القلوب برب ا ل ع ز ة جل جلاله فعظيم الله في النفوس و أ ن ه هو ا ل م ذ ب ر لكل شيء وهو الذي بيده كل شيء وهو الذي قدر لنا هذا بما كسبت أ ي د ي ن ا وهو الغالب على أ م ر ه و أ ن ا ل أ ع ز ا ء لا يقدرون على شيء إ ل ا ب إ ذ ن ه و أ ن ه م لا يغلبونه على أ م ر ه سبحانه والله غالب على أ م ر ه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون فنزداد بذلك إ ي م ا ن ا بالله ويقينا به وتوكلا عليه ا ل أ م ر الذي يعجل نصر الله لنا وتمكينه لعباده الصالحين وما النصر إ ل ا من عند الله العزيز الحكيم كل ذلك وكما قلت لا يعني الا ن أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب ا ل ش ر ع ي ة ولا نحذر ولا يعني أ ن ن ا نبعد اؤكد هذا ب ق و ل ه وليعني ا هذا من قريب أ و بعيد عدم الحذر بل الحذر منهم واجب بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فهذا أمر وذاك أمر آخر. ولا يعني هذا من قريب أو بعيد التقصير في العدة وتهيئة الأسباب المادية في أيضا آمنوا خذوا فهذا وذاك ولا هذا إعداد العدة الأسباب المواجهة كلا ثم كلا فهذا أمر أمر أو حذركم من آخر ثم أ م ر وذاك أ م ر آ خ ر قال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من ق و ة ومن رباط الخير وهذا الفرق لا يدركه إ ل ا من تفقه ب ف ق ه الكتاب و ا ل س ن ة على مسلك سلفنا الصالح و أ م ا أ ه ل زماننا ف إ ن ه م يعلمون عن عدد عدوهم فإن أهل زماننا أهل ي ع وعدته ن ن ع د عدوهم د ع و أ ك ث ر مما يعلمونه عن الله وعما يجب عليهم في حقه ويتوكلون على ا ل أ س ب ا ب ا ل م ا د ي ة ويعلقون عليها ا ل أ م ل وينيطون بها اليقين أ ك ث ر من يقينهم بالله والتوكل عليه لذلك أ ص ا ب ن ا ما أ ص ا ب ن ا ومع كل هذه ا ل أ د ل ة ا ل ب ي ن ة والبراهين ا ل ص ا ط ع ة لا تكاد تسمع لهذا المفهوم في منهج أ ه ل زمان ركزا ولا تحس أ ح د ا منهم يتكلم عنه إ ل ا همسا بل المتكلم عنه عندهم متهم مثبط عميل إ ل ى غير ذلك ولا يعني هذا أ ن ا ل أ ع د ا ء لا يخططون و ا ل إ س ل ا م لا يكيدون بل كل ذلك حاصل منهم على قدر عظيم من المكر الخبيث والتخطيط المستمر ولكن قدره الله ع ظ م ومكره بهم أهم أ ع م و أ ش م ل قال تعالى وما كيد الكافرين إ ل ا في ضلال أ ي في هدر وضياع وفشل و ت ب ا ت ع القاعدة عن أعيننا ا الله موهن كيد الكافرين إن كان المؤمنون هذا هو المفهوم أو هذا هو القاعدة الأولى التي ما ينبغي أن تغيب عن عن أبداً ل ذلكم ذلك ى كيد موهن وأن يستحقون هو أو هو أن إن ينبغي تغيب هذا المفهوم راجع أو هذه القاعدة راجعة الى ق ا راجعة ع د ة إ ل ق ا ع د ة أ خ ر ى ليس ه وانما ل ل ق ا ا ا ع د ة ث ي ة لا و إ ن هذه القاعدة أو هذا المفهوم القاعدة أو يرجع إ ل ى ق ا ع د ة م ع ر و ف ة عند اهل ل ع ل م وهي من المفاهيم ا ل ش ر ع ي ة التي دل عليها ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وهي الجزاء من جنس العمل كل ما يصيبنا ف ه وقد بسبب كتبت جنس ما من العمل هذا الطاح الجزاء نرجع إلى و ذ ل الشرع والقدر كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعاده على أ ن الجزاء من جنس العمل وقال رحمه الله. قال ابن ل ل القيم في إ ع ل ا م الموقعين ويتحدث عن هذا المعنى الجزاء من جنس العمل قال رحمه الله لذلك كان الجزاء مماثلا للعمل من جنسه في الخير والشر الخير والشر فمن ستر مسلما ستره الله ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا و ا ل آ خ ر ه ومن نفس عن مؤمن ك ر ب ة من كرب الدنيا نفس الله عنه ك ر ب ة من كرب يوم القيامه ومن أ ق ا ل نادما أقاله اقال الله, الله عطاته يوم القيامه ومن تتبع ع و ر ة أ خ ي تتبع الله عورته ومن ضار مسلما ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه ومن خ ذ ل مسلما في موضع يجب نصرته فيه خزله الله في موضع يجب نصرته فيه ومن سمح سمح الله ذ ا ا له عن حقه ومن وقبره ووحيه وثوابه وعقابه كله قائم بهذا الاصغر وهو إ ل ح ا ق النظير بالنظير واعتبار المثل بالمثل اذن هذا المفهوم يرجع إ ل ى هذا الجزاء من جنس العمل وقد قرر النقي رحمه الإمام الله هذا المعنى كذلك مفتاح تقريرا السعادة بنصه من مفتاح دار السعاده ذ ا الكلام قال رحمه الله في ايضا مفتاح دار السعادة قال وهذا أيضا باب عظيم من ش ك م ة الله يطلع الناظر فيه على اسرار من اسرار التقدير وتسليط العالم بعضهم على بعض وتمكين الجنات و ا ل ب غ ا ت وتمكين الجنات يمكن للجال وللباب والبغات فسبحان من له في كل شيء ح ك م ة ب ا ل غ ة و آ ي ة ب ا ه ر ة حتى إ ن الحيوانات ا ل ع ا ب ي ة على الناس في أ م و ا ل ه م و أ ر ز ا ق ه م و أ ب د ا ل ه م تعيش في خ ط ا ر ة ما كسبت أ ي د ي ه م ولولا ذلك لم يسلط عليهم منها شيء ولعل هذا الفصل الطردي أ ن ف ع لمتامله أ أنه م تكلمتم ل إلى ه يشير س ت و ع ل ذ ا الفصل الطردي ل أنفع لمتأمله من ت أ م م ل ه كثير من الفصول المتقدمه ف إ ن ه إ ذ ا أ ع ط ا ه حقه من النظر والفكر عظم انتفاعه به جدا والله الموفق يشير إلى أنه ينبغي أن ننظر جيدا في ننظر سيدكره إلى الذي أنه أن هذا قال ويحكى أ ن بعض أ ص ح ا ب الماشيه كان يشوب اللبن ويبيعه على أ ن ه خالص ف أ ر س ل الله عليه سيلا جزاء من جزاء فذهب بالغنم فجعل يعجب ف أ ت ي في منامه فقيل أ ت ع ج ب من أ خ ذ ا ل س ي ل غنمك إ ن م ا هي تلك القطرات التي كنت تشيب بها اللبن اجتمعت وصارت س ي ل ه قال ابن القيب فقس على هذه الحكايه قد, تكون صحيح, قد تكون غير صحيح لكن ع صحيح النصرة بالقصر عليه في مرة قال على هذه الحكاية ما في نفسك وفي غيرك ذلت هذه قال على تعلم الله تراغ سمع ما قائم نفسك حينئذ أن مرة فقس و أ ن ه قائم على كل نفس بما كسبت و أ ن ه لا يظلم مثقال ضرا و ا ل أ ث ر الاسرائيلي معروف أ ن رجلا كان يشوب الخمر ويبيعه على أ ن ه خالص فجمع من ذلك كيس ذهب وصافر به فركب البحر ومعه قرد له فلما نام أ خ ذ القرد الكيس وصعد به إ ل ى أ ع ل ى المركب ثم فتحه فجعل يلقيه دينارا في الماء و ذ ي ن ا ر ا في المركب ك أ ن ه يقول له بلسان الحال ثمن الماء صار إ ل ى الماء ولم يظلمك و ت أ م ل ا ل ح ك م ة في حبس الله الغيث عن عباده وابتلائهم بالقح إ ذ ا منعوا ا ل ز ك ا ة وحرموا المساكين كيف؟ جوزوا عن منع مال المساكين قبلهم من القوت بمنع الله م ا د ة القوت والرزق وحبسها عنه فقال له بلسان الحال منعتم الحق فمنعتم الغيب فهلا س ت ز ل ت م و ه ب ب د ل مال الله قبلكم و ت أ م ل ح ك م ة الله تعالى في صرفه الهدى و ا ل إ ي م ا ن عن قلوب الذين يصرفون الناس عنه فصدهم عنه كما صدوا عن عباده صدا بصد ومنعا بمنع و ت أ م ل حكمته تعالى في محق أ م و ا ل المرابين و ت ص ل ي ط المتلفات عليهم كما فعلوا ب أ م و ا ل الناس ومحقوها عليهم و أ ت ل ف و ه ا عليهم بالربا جوزوا اتلافا ب إ ت ل ا ف فقل أ ن ترى مرابيا إ ل ا و آ خ ر ت ه إ ل ى محق و ق ل ة وحاجه ة وتأمل ت م ح ك تعالى تصليط ع ا ل في د و على العباد و ت أ م ل حكمته تعالى في ت ص ل ي ط العدو على العباد إ ذ ا جار قويهم على ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه ك ي ف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء وهذه س ن ة الله تعالى منذ ق ا م ت الدنيا إ ل ى أ ن تطوى ويعيدها كما ب د أ ه ا و ت أ م ل ش ك م ت ه تعالى في أ ن جعل ملوك العباد وامراءهم وولاتهم من جنس أ ع م ا ل ه م بل ك أ ن أ ع م ا ل ه م ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم ف إ ن استقاموا استقامت ملوكهم و إ ن عدلوا عدلت عليهم و إ ن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم و إ ن ظهر فيهم المكر والخديع ة فولاتهم كذلك و إ ن منعوا حقوق الله لديهم وباخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم وان اخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم اخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوه فعمالهم ظهرت في اعمالهم بل لم ينبغي نكسب بماء, بماء العيون, بماء العيون وليس في ا ل ح ك م ة ا ل إ ل ه ي ة أ ن يولى على ا ل أ ش ر ا ر الا ف ج ر إلا من يكون من جنسه اذن كل شيء منا ن كل شيء م ن ن ا ولما كان الصبر ا ل أ و ل خيار القرون و أ م ر ه ا كانت ولاتهم كذلك فلما ش ا ب شيبت لهم الولات فحكموه ف ح ك م ة الله ت أ ذ ى أ ن يولي علينا في مثل هذه ا ل أ ز م ا ن ت ك ل مثل عن زمن م م ع ا و ي ة وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مثل أ ب ي بكر وعمر بل أ و ل ا ت ن ا على قدرنا أ و ل ا ت من قبلنا على قدرهم وكل من ا ل أ م ر ي ن موجب ا ل ح ك م ة ومقتضاه ومن له فطنه إ ذ ا صافر بفكره في هذا الباب ر أ ى ا ل ح ك م ة ا ل إ ل ه ي ة ص ا ئ ر ة في القضاء والقبر ظ ا ه ر ة و ب ا ط ن ة فيه كما في الخلق و ا ل أ م ر سواء ف إ ي ا ك أ ن تظن بظنك الفاسد أ ن شيئا من أ ق ض ي ت ه و أ ق د ا ر ه عار عن ا ل ح ك م ة ا ل ب ا ل غ ة بل جميع أ ق ض ي ت ه تعالى و أ ق د ا ر ه و ق ع ة على أ ت م وجوه ا ل ح ك م ة والصواب ولكن العقول ا ل ض ع ي ف ة م ح ج و ب ة بضعفها عن إ د ر ا ك ه ا كما أ ن ا ل أ ب ص ا ر ا ل خ ف ا ش ي ة م ح ج و ب ة بضعفها عن ضوء الشمس وهذه العقول الصغار إ ذ ا صادفها الباطل جالت فيه و ص ا ل ت ونطقت وقالت كما أ ن الخفاش إ ذ ا صادفه ظلام الليل طار وصار خفافيش أ ع ش ا ش ه ا النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم و ت أ م ل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات ا ل أ م م ا ل خ ا ل ي ة وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم كما قال تعالى وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أ ع م ا ل ه م فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 و ت أ م ل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من ا ل أ م م في صور م خ ت ل ف ة م ن ا س ب ة لتلك الجرائم ف إ ن ه ا لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك ا ل ح ي ا ن ا ت وطباعها اقتضت ا ل ح ك م ة ا ل ب ا ل غ ة أ ن جعلت صورهم على صورها لتتم ا ل م ن ا س ب ة ويكمن الشبه وهذا غ ا ي ة ا ل ح ك م ة لا يزال كلام مقيم طويل جدا فالمقصود ان هذا الكلام يكتب كما قلت بمائي ب م ا ء العلبه بهذا ن ق و ل قد انتهينا يعني من ذكر هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى وهذا المفهوم ا ل أ و ل القاعده ة الثانية القواعد من و ي بعد الثانيه ق القاعدة ا الأولى التي هي كل ما أصابنا فبما أيدينا ع د ة كل ل كسبت هي ة تجنب الفتن ا ل م ض س ي أ ت ي أ ت ح د ث عن هذا إ ن شاء الله و تبارك ع و ت ع ا ل ة القصه التي ستاتي باذن الله جل وعلا أ ك ت ف ي بهذا وقول قولي هذا واستغفر الله لي و ا ل ل ه أعلى